بسم الله الرحمن الرحيم التكافر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترهن الجحيم ثم لترهنها عين اليقين ثم لا تسأل لا تسأل يومئذ عن